وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد أمتل <تسجيل> أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها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 لَهُمْ مَلابُ الْحَرِيرِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي لا تشر ربك لشديد ان هو ويبدئ ويعيد وهو الغفور ودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل بل الذين كفروا في تكذيبهم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ